وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا, فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أَفَلَا تعقلون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 فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق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 وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِنْ دونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِ الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن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 كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشد من قبلك الخلد أفإنت فهم الخالدون كل نفس ذَائِقَةُ الموت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 لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها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 قل من يكلاكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا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 أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون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 الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون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 قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قالوا أجئتنا بالحق أم انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين Witam serdecznie أَصْنَامَكُمْ serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam serdecznie witam له من الظالمين قالوا سمعنا فتيا يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فأتوه به على اعين الناس لعلهم يشهدون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 قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قالوا حرقوه وانصروا الها اتاكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين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 وجعلناهم imataihduna يهدون amrina wa auhaina فعل الخيرات la l-hairo wa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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ولوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وكلاً آتينا حكما وعلماً وسخرنا مع ذاود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر أَهْلَهُ أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين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 نادى في الظلمات ان لا اله الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ZAČERIA IZ NAADĂ RABBĚU RABBĚI LA TADZĀNI FĀRDĀ WĀĄTĀ CHEYR ULWÁRFĪIN FASTAJABNĂ NA LAHU WAHABNĂ NA LAHU لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوا لنا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وَجَعَلْنَاهَا Przewodnicząca! آيَةً Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! وَاحِدَةً وَأَنَا Panie Komisarzu!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 وحرام o muna, o لا يرجعون حتى إذا فتحت Hatta, من كل حدب ينسلون وَقَتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كنا ظالمين إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ إِنَّمَا أَنْتُمْ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 كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعده علينا إن كنا فاعلين.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 Pytanie Pana każdego zadań, kto jest w stanie zadać pytanie, kto jest w stanie zadać pytanie, kto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 قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ